ذكرنا فيما سبق انه لا يبعد جريان قاعده التجاوز عند الشك في الشرط اذا كان قد تلبس اذا كان قد احرز فعليه هذا الشرط في الجزء الذي هو فيه سواء كان الشرط المشكوك شرطين في خصوص افعال الصلاه ام كان شاملا لاكوانها ايضا ولأجل ذلك فإذا شك المكلف في أن وقت الصلاة قد دخل أم لا وهو قد أحرز دخول الوقت في الجزء الذي بيده كما لو شك في الركعة الثالثة من صلاة الظهر أن وقت الظهر هل دخل من أول الامر أم لا ولكنه فعلا جازمون بدخول وقت الظهر فهنا تجري قاعدة التجاوز فيما مضى لإثباته صحة صلاته وسقوط الأمر بها وهنا تعقيبان وتعليقان الأول قد يقال بأنه هناك تفصيل بين فرض الشك في الشارط وهو في الأكوان وبين فرض الشك في الشارط وهو متلبس بأحد الأجزاء فبالنسبة للفرض الثاني أي ما إذا شك في الوقت مثلاً وهو متلبس بأحد الأجزاء أو شك في الاستقرار مثلا وهو متلبس بأحد الأجزاء فهنا تجري القاعدة فيما مضى من الأجزاء ولكن إذا شك فشك في الشرط وهو في الأكوان كما لو فرضنا أنه كان بين الركوع والسجود فشك في أن الركوع واجد لشرطية الاستقرار أم لا أو واجد لشرطية الاستقبال أم لا فحينئذ قد يقال بوقوع التعارض بين دليل قاعدة الفراغ ودليل قاعدة التجاوز مع غمض النظر عن الإشكالات الأخرى في أن الشرط المشكوك شرط في الأكوان أم ليس شرطان مع غمض النظر عن هذا الإشكال يقال حتى لو كان الشرط شرطا في خصوص الأفعال مع ذلك هناك إشكال آخر وهو المعارضة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وبيان ذلك أن موضوع قاعدة الفراغ هو المضي كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه وهذا الموضوع متحقق بالنسبة لما مضى من الأجزاء حيث يشك أن الركوع الذي وقع منه هل وقع صحيحا لكونه واجدا للاستقرار أم لم يقع صحيحا فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا لأن موضوعها المضي والركوع مما قد مضى وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز فمقتضاها عدم المضي والسر في ذلك أن لدليل قاعدة التجاوز منطوقان ومفهومان حيث إن دليل قاعدة التجاوز هو قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه حيث قيل بأن هذا الذائل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه تقرير لمفهوم القاعدة فإن المنطوق لدليل القاعدة هو لا تعتني بالشك بعد تجاوز ومفهومها اعتني بالشك إذا لم تجوز فقوله في الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه تقرير ل مفهوم القاعدة أي متى ما كان الشك قبل التجاوز فالوظيفة هي الاعتناء به إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه وبناء على هذا المفهوم يقال إذا شك في أن ركوعه واجد لشرط الاستقرار أم لا فإنه لم يتجاوز المحل الشرعي للشرط وهو شرطية الاستقرار وإنما تجاوز الجوز ألا وهو الركوع فبالنظر لمفهوم قاعدة التجاوز وهو لزوم الاعتناء بالشك اذا لم يجوز المحل ان يعتني بالشك في المقام فلا يمضي في صلاته فيقع التعارض بين منطوق قاعده الفراغ التي تقول امضي وبين مفهوم قاعدة التجاوز القائل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه بالاعتناء بذلك الشك فحتى يا مولانا فحتى لو بنينا على جريان قاعدة التجاوز في الشروط ففي بعض الصوار وهو ما إذا وقع الشك في الشرط وهو في كون من الأكوان قبل أن يدخل في الجزء اللاحق فإن هنا اشكالا آخر يأتي في جريان قاعدة التجاوز وهو المعارض بين جريان قاعدة الفراغ ومفهوم قاعدة التجاوز ولكن اجيب عنه كما في كلمات سيدنا قدس سره بانه تارة نلتزم بان قاعده التجاوز تتضمن جعلين بمعنى ان المولى قال الشك بعد تجاوز محل الشرعي للمشكوك مما لا يعتنى به هذا جعل والجعل الآخر الشك قبل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك شنو يعتنى به فليس لدينا منطوق مفهوم بل هناك جعلان جعل يرخص في المضي بعد التجاوز وجعل يلزم بالاعتناء قبل التجاوز فحينئذ يتم دعوى المعارضه فان مقتضى الجعل الذي عبرنا عنه بالمفهوم ان يعتني بالشك وهذا يتعارض مع جريان قاعده الفراء اما اذا قلنا لا تتضمن قاعده التجاوز جعلين وانما هو جعل واحد الا وهو عدم الاعتناء بالشك بعده تجاوز المحل الشرعي المشكّو هذا هو هايته ما في الباب أن العقل يقول إن كل حكم ينتفي بانتفاء فهذا حكم عقلي لأنه جعل شرعي نظير ما لو قال المولى يحرم على البالغ العاقل عقوق الوالدين فمن الطبيعي أن يقول العقل فلو لم يكن بالغا عاقلا شنو فلا يحرم عليه فتقرير العقل انتفاء الحكم عنده انتفاء الموضوع ليس جعلان شرعيا إنما الجعل الشرعي لحرمة العقوق عنده البلوغ والعاقل وأما انتفاء الحرمة عند انتفاء الموضوع فهذا بحكم العاقل لا بجعل الشارع وحكم العقل دائما شنو؟ تعليقي أي أن حكم العقل بانتفاء الحرمة عند انتفاء الموضوع لا ينفي ثبوت الحرمة بدليل آخر. أو بملاك آخر إذ غاية ما يقرره العاقل أن حرمة العقوق المعلقه على البلوغ والعاقل تنتفي عند انتفائهما أما ثبوت الحرمه بملاك آخر فلا ينفيه العاقل وكذلك الأمر في المقامين فاننا اذا قلنا انما جعله الشارع هو هذا المقدار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز الحد وعلى اثر ذلك حكم العقل وليس جعلا شرعيا بلزوم الاعتناء بالشك جنوح قبل التجاوز ولكن بما أن هذا حكم عقلي والحكم العقلي معلق على عدم بيان الشارع فقول العقل بلزوم الاعتناء بالشك قبل التجاوز بملاك قاعدة التجاوز لا ينفي عدم الاعتناء بالشك بملاك آخر وهو جريان قاعدة الفراغ إذن فلا تنافية في المقام بين جريان قاعدة الفراغ وعدم جريان قاعدة التجاوز كي يقال بأنه حتى لو سلمنا جريان قاعدة الفراغ فإنها معارضة بمفهوم دليل قاعدة التجاوز هذا التعقيب الأول التعقيب الثاني خاص بالمثال الذي نحن فيه وهو ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 173 وبيانه إذا وقع الشك في دخول الوقت والمكلف في أثناء الصلاة وقلنا بجريان قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط فهل في هذا المثال خصوصية تمنع من جريان قاعدة التجاوز أم لا فأفاد قدس سرور قال وفي المقام إشكال آخر يعني في مورد البحث أكو إشكال آخر غير إشكال العام في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وهو أن محط روايات قاعدة التجاوز هو الشك في الأجزاء أو الشرائط الثابت للمأمور به ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت عالما يعني يدري أنه قاعد يصلي قبل الوقت وشك في بعض أجزائها بعد التجاوز أي بعدما قضى ركعة أو ركعتين شك هل دخل الوقت أم لا لكنه حينما دخل في الصلاة كان عالم لا تجري فحين فحينئذ لو تردد في كون الصلاة وقعت قبل الوقت ولو ببعضها في معنى أن الوقت دخل في الأثناء رجع شكه إلى أنها هل كانت مامورا بها أم لا فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز شنو فهمت من هذا الكلام شيخ علي قرينا أشوف يلتهي منا منا شنو فهمت من هالكلام؟ هذا عيد الكلام <تصفيق> لا ما عيد عيد ومحصل كلامه قدساس سره انه يعتبر في جريان قاعده التجاوزي أو الفراغي إحراز الأمر وأما إذا شك في أصل الأمر فلا تجري القاعدة وبيان ذلك بأحد وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يقال إن ظاهر سياقي التي قاعدتي التجاوزي ان موضوعها الشك في فعل المكلف فهل ان فعله امتثال ام ليس امتثالا واما اذا شك في الامر فهو شك في فعل المولى لا في فعله اي ان مصب شكه ان المولى هل صدر منه الامر ام لم يصدر فيكون مورد الشك في الامر خارجا موضوعا عن دليل قاعده التجارب ولكن هذا الواج أشكل عليه بأن هذا يختص بالشك في الأمر على نحو الشبهة الحكمية كما لو شك على نحو الشبهة الحكمية أنه مأمور بصوم عاشوراء أم ليس بمأمور فحينئذ لا يمكن أن يصحح صوم عاشورا بقاعدة الفراغ وهو يشك أن صوم عاشورا من الأصل مأمور به أم ليس بمامور أو كما إذا شك بأن صلاة الاستغاثة مأمور بها أم ليس بمأمور بها ففي موارد الشك في الأمر على نحو ال شبهه الحكميه نعم لا, لا تجري قاعده الفراغ لما لان الشك في فعل المولاه وليس الشك في فعل المكلف اما لو كان الشك في الامر ناشئا عن الشبهة شبهه الموضوعيه فليس شكا في فعل المولاه كما إذا شك في أن الوقت قد دخل أم لا فإن كان الوقت قد دخل فقد صار الأمر بصلاة الظهر فعليا وإن لم يدخل فإن الأمر بصلاة الظهر غير فعلي فهذا وإن كان شكا في الأمر لكنه ليس شكا في فعل المولى إذ المولى قد أمر بصلاه الظهر عند دخول الوقت على نحو القضيه الحقيقية فقال اقيم الصلاه لدلوك الشمس وانما المكلف يشك في فعليه ذلك الامر للشك في فعليه شرطه هذا ليس شكا في فعل المولى كي تشمله هذه النكتة التي ذكرناها الوجه الثاني أن يقال إن جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ مع الشك في فعلية الأمر شك مع انتفاء الموضوع والسر في ذلك ان موضوع قاعده التجاوز والفراغ الشك في الامتثال والمطابقه لان الظاهر من سياقهما ان مفادهما شنو التعبد بالامتثال أي التعبد بمطابقة الماتي به به فبما أن موضوعهما المستفاد من سياق دليلهما هو الشك في المطابقة أي الشك في الامتثال وهذا إنما يتصور بعد فراغ عن وجود أمره. فيقال بعد الفراغ عن فعليه المامور به لفعليه شرطه يشك في امتثاله فمن شك مثلا من باب المثال فمن شك يا سيدنا فمن شك بعد أن اغتسل في أنه كان جنوبا أصلا أم لم يكن فهنا لا مجرى لقاعدة الفراغ لأنه لأن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في الامتثال والشك في الامتثال فرع بحراز أمرين وهو لم يحرز أنه جنوب كي يحرز أنه مأمور بغسل الجناة. عندما بعد يغسل وليس كان العام موضوع قاعدة الفراغ المستفاد من ادلتها الذي اه الشك في الامتثال فمن كان شاكا في الامتثال فهو حين العمل انت فاذا بما ان موضوع قاعده الفراغ والتجاوز الشك في الامتثال وهو انما يتصور بعد احراز فعليه الامر فلو شك في فعليه الامر لم تجري القاعدتان لانتفاع موضوعهما كما لو شك في انه جنب ام لا فلا يجري القاعده في غسل الجنابه وكذا في محلي كلامنا اذا شك بعد ان دخل في الصلاه ان الوقت دخل أم لم يدخل تتحدث عنه فانه يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك إن شاء الله ان يكون لك ان يكون لك ان شوي لك ان <تصفيق> الوجه الثالث ان يقال حتى لو فرضنا ان موضوع قاعده التجاوز عام من الشك في الامتثال او ان يشك انه ذو تبعه شرعا ام ليس ذا تبعه بأن يقال موضوع قاعدة التجاوز أن تشك في أنك ذو تبعه أم لست ذا تبعه، فهذا يشمل حتى فرض الشك في الأمر اذ لو كان الأمر موجودا لكنت ذا تبعه، فموضوع الجريان الشك في التبعه. وهو مجرا للقاعدة حتى ما هدم إحراز فعليه الأمر إلا أن جريان القاعدة منوط بالمصحح والمصحح ترتب أثرين ومع الشك في أصل الأمر فأي أثر لجريان القاعدة فمن شك في أنه على جنابه أم لا فإجراء قاعدة الفراغ في الغسل لا يسمن ولا يغني من جعل جو... أي أثر يترتب على جريان قاعدة الفراغ في الغسل ما دام يشك حتى بعد الغسل أنه مأمور بالغسل أم لا فأي أثر لإثبات أن الغسل صحيح اذن فجريان القاعده منوط بترتب الاثار ولا اثر مع الشك في الامر ويعلق على هذين الوجهين الثاني والثالث بان يقال ان غايتهما خروج فرض الشك في الأمر عن القاعدة إذا شك حتى حين الشك إذ تارتان يشك في الأمر حين العمل ولكنه لا يشك في الأمر حين الشك كما لو علم بعد المليه لا هذا ما يصير بالغسل ما يصير, ما يصير. كما لو صلى بهذا الغسل هذا ما يصير أي. أي. كما لو احرز أن الوقت قد دخل حين الشكل أي بعد أن مضت ركعتان من صلاة الظهر أحرز الآن أن الوقت قد دخل جزما لكن لا أدري هل دخل في الأجزاء الماضية أم لا فهو شاك في الأمر حين العمل لكنه ليس شاكا في الأمر حين الشك والالتفاق فهنا في مثل هذا الفار ينطبق موضوع قاعدة التجاوز ويتحقق المصحح أما المصحح فواضح فإنه إذا أحرز دخول الوقت حين الالتفات وإنما شك في دخول الوقت في الأجزاء الماضية فإن جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في الأجزاء الماضية ليس لغوا إذ يترتب عليه اثر وهو اجتزاء بهذه الصلاه بعد كما ان موضوع قاعده التجاوز وهو شنو الشك في الامتثال متحققون لانه بعد ان احرز دخول الوقت الان فقد احرز وجود امر وهو يشك في امتثال هذا الامر فلو أحرز الشرط أي أحرز فعلية الامر في ظرف الالتفات كفى ذلك في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى وإن كان شاكا في أصل الأمر فيما مضى لأن جريانها في هذا الفرض ليس لغوان وأيضا هو شك في الامتثال وأما لو لم يحرز أصلا بأن كان حين الصلاة لا يحرز دخول الوقت حتى وقت الالتفات، فهنا يصح أن يقال لا تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ فيما مضى لأجل الشك في الأمر فليس موضوع قاعدة التجاوز وهو الشك في الامتثال متحققا لأنه ما زال شاكا في الأمر حتى الآن كما أنه جنو كما أن جريانها حينئذ جنو لغون فافهم وتأمل ويأتي الكلام في بقية الكلام مانع شرأت الأمر شرطنا ألا على حدٍ واحد ما شرأت شنو؟ مأمور. مأمور. تكرار. أقول ما خصوصي شرط الأمر على ليش ما خصوصي؟ إذا حين تلبس يشك فينا نفس الشر. سواء كان شرطنا في الأمر أو شرط المأمور لا أستغني لي عن الله يعني قصدك إذا كان يشك فيه؟ تلبس حالة تلبس يعني.